وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير إ ل ى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا فانهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسدون وما يعلنون إ ن ه عليم بذات الصدور وما من داب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 ولئن م و س و ن من ب ع د النابلسي و للعلوم ن أ الاسلاميه ولئن اذقنا يوم الانسان ت ي ه م ي س م ص ر و ف ع ه م و منا رحمه ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إ ن ه ل ي أ و س كفور ولئن ذقناه ن ع موسوعه ا ل ن ذ ه ب ا ل س ي ئ ا ت عني إنه ل ف فخور ر ح إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا س ل ا أولئك, أولئك ل ه م مغفرة و أ ج ر كبير ف ل ع ل ك ت ا ر ك بعض ما يوحى إ ل ي ك و ض ا ئ ق ب ه صدرك ل س ي للعلوم ا ل ا ز ل ع ل ي ه ك ن س م ا ء الله م ل ك إ ن م ى موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي ء و ك ي ل أم ي ق و ل و م ا ل ف ا ت و ا بعشر س و ر م ث ل ه م ف ت ر ي ا ت و ا ا من س ت ت ط ع م من دون الله إن كنتم ص ا د ق ي ن ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ ن م ا أ ن ز ل بعلم الله و أ ن لا إ ل ه إ ل ا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها نوف ي إ ل ي ه م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 يُعْرَضُونَ عَلَى ر ب ه موسوعه ي ل ل ا د هَا ل ا ا ء ل ذ ي ن ك ذ ب و ا عَلَى ر ب ه م أ ل س ا للعلوم ه ى ا ا ل ظ ي ن الاسلاميه ذ ي يَصُدُّونَ ن ع ب ي ل ل ه ب غ و ن اسماء عِوَجًا الله م ك ا ل ح و ن أُولَاء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 َ أ ن ُ موسوعه ُ ا قَوْمِ ل َ ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه َ إِنَ اسماء الله َِّ و ََ م ا أَنَا بِطَارِدِ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا إ ِ ى م ل و س و ب ه م و ل ك ن ي ا ب ل و ن و ي ا ا قوم من ينصرني من ينصرني ل ل ه طرتهم إن أ ف ل ا ت ذ ك ر و م الاسلاميه ولا, أقول لكم عندي خزائن الله ولا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 قالوا يا نوح قد جادلتنا ف أ ك ث ر تجدالنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين قال إ ن م ا ياتيكم به الله إ ن شاء وما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 تجرمون. واوحي إ ل ى نوح انه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قداما فلا تبت ئ س ب ما كانوا يفعلون واصنع الفلك ب أ ع ي ن ن ا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون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 إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفارت النور قل نحمل فيها, فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول و م ن آ م ن وما امن معه إلا قليل وقال موسوعه النابلسي ل ل ع ا و م ر س ا ل ا إن ربي ل غ ف و ر ر ح ي م و ه ي ت ج ي ب ه م ا ي م و ج ك ا ل ج ء الله الحسنى د ن ه وكان في م ع ز وكان في معزني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء ق ا ل لا عاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا مروح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أ ر ض ب ل ع ي ماءك ويا سماء و ق ل ع ي وغيظ الماء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 وإني أ موسوعه بك أن أ النابلسي للعلوم ت ر ح ن أكن من الاسلاميه خ ر ي ن ق ي منا وبركات ع ل ك وعلى أمم من من, من وأمم ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ر و ح ي ه ذات ك مضمون ا ج ت م ا ع ا فاصبرن ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن و إ ل ى ع ا نخاهم هودا ا د ق ل يا ق و م ا ع ب د و ا ا ل ل ه م ا لكم من إ ل ه غيره إن إ أنتم ل ا م ف ت ر و ن ي ا قوم لا أعبدوا م و س م ع ل ي ه أ ج ر ا إ ن جري إ ل ا ع ل ى ا ل ذ ي فطرني ف أ ل ا ت ع ق ل و ن و ي ا قوم ا س ت غ ف ر و ا ر ب ك م ثم ت ب و ا ل ي ه يرسل ا ل س م ا ى ي ك موسوعه النابلسي و ل ل ا ل و م الاسلاميه ا س م ا ن الله ا ل ح ي ن آلهتنا ع ن ق و ل ك وما ن ح ن لك ب م ؤ م ن ي ن للعلوم إ ل ا ا ع ت ر ا ك بعض آ ل ه ت ن ا ب س و ء ق ا ل إني أشهد الله و الحسنى ش مما تشركون من د فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إ ن ي توكلت على الله ربي وربكم ما من د ا ب ة ل ل هو اخذ بناصيتها إ ن ربي على صراط مستقيم ف إ ن تولوا فقد ب ل غ ت ك م ما أرسلت ل به إ ي ك م و ي س ت خ ل ف ربي ق و م غيركم ا ولا ر و ت ض ن ه ش ي ئ ا إ ن ر ب ع ل ى كل ش ي ء حفيظ و ل م ا ل ا ر ن ا ن ج ي ن ا ه دور الذين آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن ا و ن ج ي ن ا ه م من ع ذ ا ب غ ل ي ظ و ت ل ك ع ا د و ا بآيات ب ر ه م و و ع ص ا ر س ل ه و ا ت ب ع و ا أمر ك ل ج ب ا ر ع ن ي د ه اسماء الله ا ل ا ح س ن ا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 م ا ل و ا ي النابلسي ص ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ي ع ب د آ ب ا ؤ ن ا و إ ن ن ا ل ف ي شك م م ا ت د ع و ن ا قال يا قوم ا ر ا ي ت م إ ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصغني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم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 「私たちはこの世を去るのは私たち ل ことです。 أيديهم لا تصل إليه م و أ و ج س م ن ه م خيفة ق ا ل و ا لا ت خ ف ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ى ق و م الاسلاميه ف موسوعه ا ر ن ا ه ا ب إ س ي ل ل ع ل و ر ا ل إ س ح ا ق ي ع ق و ب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 「今日は a の思い出 a 知っているのですが今日 a 私の思い出を知っているのですが私の思い出を知っているのですが私の思い出を知っているのですが私の思い出を知っているのですが私の思い出を知っているのですが私の思い出を إ ن ه قد جاء امر ربك و إ ن ه م اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا س ي م ب ه موسوعه قومه يهرعون النابلسي ه للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن م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 أ ل ي س الصبح بقريب فلما جاء أ م ر ن ا جعلنا عاليها سافلها و أ م ط ر ن ا عليها ح ج ا ر ة من سجيل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 ي و م محيط و ي س و م أ و ف ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ت ع الله خ ي الحسنى ق ا ل و ا يا شعيب أ ص ل و ا تابر كأن نترك ما ت نترك ك كأن ي ع ب د آ ب ا ل ن ا أو أن ن ف ع ل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ا ر ا ي ت م إ ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم إلى ما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 م و س و قوم ه النابلسي للعلوم ا ل ا س و ا م ي ه إ ن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إ ن ا لنريك فينا ضعيفا ولولا ر ه ت ك لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز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 م و س و ع ل م و ن من ا ت ي ه ع ذ ا ب ي خ ز ي ومن ه و ك ا ذ ب و ا ر ت س و ا إني م ع ك م ر ق ي ب و ل م ا ج ا ء أ م ر ن ا ن ج ي ن ا شعيبا ا و ل ذ ي ن آمنوا والذين آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن ا وأخذت ا ل ذ ي ن و ا الصيحة ص ف أ ب ح و ا ديارهم جاثمين في كأن ل م ي غ ن و ا فيها أ ل ا ب ع د ل م د ي ن ك م ا بعدت ثمود و ل ق د أ ر س ل ن ا م و س ى ب آ ي ا ت ن ا و س ل ط ا ن م ب ي ن إ ل ى فرعون و م ل ئ ه ف الحسنى ل ب ع و ا أ م ر ف ر ع و ن و م ا ل موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ب اسماء الله ا ل ك م ن ا ى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 موسوعه النابلسي ذ للعلوم الاسلاميه ن و ذ ك ي م و اسماء الله الحسنى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 واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مريه مما يعبدها إلا ك م ا ي ع ب د آباؤهم م ن ق ب ل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 موسوعه ت ق النابلسي أمرت و للعلوم ا الاسلاميه ا س م ا ن الله الحسنى و اقم الصلاه طرفي ن ل ن ه ي ر و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ ك ر ى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ق ل و ب قية س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ل أ ت ر ف و ا ف ي ه و ك ا ن و ا م م ج ي ن و م ا كان ر ب ك ل ي ه ل ك ا ل ق ر ب ظ ل م و أ ه ل ه ا م ص ل ح و ولو ن شاء شركه الهدى ش ر ا ه دعويه ل ا ز ا ل و ن م خ ت غير ن إلا من ح ربحيه ك ولذلك خ ذات مضمون ت ك ة الجنة ربك لأملأن جهنم من ا ل اجتماعي س أ ك أنبارك من أنبار م و س و ي ه ذ ه النابلسي ح ق وموعظة و ذ ل ن للعلوم ا ع ل ا م ل و و ن ا ت ظ ر و م ي ه